ا ل برج ن ا م العقرب ا م ي د م لكم و ا التمثيليات الإذاعية لسان العسفور ئ ع و ع ه ر الحق ماينسى اللي عرف ي ه د ل مايعرف ويحق الحق يغور بدور ويلاقي ا ل ف و ر لونه صغيور ولونه م س ح و ي س و ر بسطور اثار الحكيم وجدي العربي حسين الشربيني زيزي مصطفى محمد متولي محمد س ا ي ع ز ب بالاشتراك مع ا ل ف ن ا ن ة القديره زوزو نبيل لسان العصفور تاليف ا س ا م ة انور ع ك ا ش ة اخراج يوسف حجازي و إ ي اللي جابك ا س ك ن د ر ي اللي جابك يا بنت خالتي واللي جابني في ا ل أ و ل خالص مش ك ف ا ي ة اللي حصلك ل يا خالد كنت عايزين ي أ س ي ب و يحصلك ل ولاعب في مصر أ ن ا مش جايه اعمل فيها م خ ب ا ل س ر زي ما كنت حضرتك بتعمل أ ن ا جايه الهدف محدد وواضح ممكن أ ع ر ف ه يا خالد أ ن ا مش جايه اتلصص و ل ف واستخبي أ ن ا جايه اهاجم أ ي و ه يا خالد ه د خ ل ل ل أ س د جوه ع ر ي ن ه كل من و وحبوازي ة فضلك يا خالد ا ل ق ض ي ة دي ما بقتش ملكك بقت ملك كل اللي يعرفه الحقيقه موضوعي من سمحت متشكرة عرفتي يا فوية شغلي وانتي تبعيدي واتسيبيني السقنف اول بالصدفة ولو ابتديته الدنيا حشتك حيربكل كنت الخطر يمكن هدفنا في ا ل ن ه ا ي ة واحد لكن له اكتر من طريق اهلا وسهلا سعاد كلمتني وانا تحت امرك سعاد هانم قالتلي ا س ق ف ي ك جربني للاسف مفيش وقت ل ل ت ج ر ب ة يبقى ت ك ر على الله واسمع كلام سعاد ا س أ ل ك سؤال الاول صحت امرك افرض مثلا يعني اللي ط ل ب ت منك ده كان يتعارض مع ولائك للراجل اللي بتشتغل معاه الراجل اللي بشتغل معاه تقصد ن ي ن عديلك في حج رضا بالظبط رض. لا دي ح ك ا ي ة عايزه قعده مالوش اثر زي ما تكون الارض انشقت وبلعته مش ق ل ت ل ك يا باشا ما كنتش مصدقني يعني ايه لا بس طايق لخسر ا ل م ش ك ل ة يا فندم اننا كل ما نحاول نعرف اخباره نمشي وراه نلاقي ناس في سكتنا يضحكوا علينا ويضللونا زي ما يكونوا مش ثنيين بالضبط نفس الكلام اللي ق ا ل و ه الولاد بتوعي حاسين انهم اللي متراقبين بلاش يا ام فارغ مسول ا عليه جيمس ب و ن د ولا رامبو احنا اللي تهوننا مع حته صار ل غ ا ي ة ما عمل اسد اطلب ا ل س ك ن د ر ي ه ب س ر ع ا ز فتان د م الموظف ا باشا اشمعنا اسكندريه لانه هناك يا اخبار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 تبع المقاول اللي بنتعامل معاه بس ح ي د خ ل و ا على انهم عالسليم و ه و كذلك بس في ح ا ج ة ت ا ن ي ة الله لا يسيئك خير من بعيد لبعيد لاعرفكم ولا تعرفون ا م ا ي ل كنت واثقا انك هتيجي بنفس الشكل ده شكل ايه متكشر ولوي ب و ز ك ومتحفز انا هفوت كل ده دلوقتي ومش ه ت ق ل ا ل ح ا ر ه تفضلي بقى وضبي ش م ت ه هدومك عشان هننزل مصر حالا ننزل <تصفيق> مصر حالا ك و ي س ة جدا انا مش ب ه ز ر فوقيه ا ع كلامي ونفذيه فورا افندم اسمع ونفذ فورا حضرتك شايفني ايه بالظبط ت ل م ي ز ة في ا ل م د ر س ة اللي حضرتك النظر فيها ولا م و ظ ف ة ارشيف في الشركه اللي س ا ع ت ك المدير العام بتاع ايه ا ل ه ج ة دي يا خويس لهجتك انت هي ا ل م ر ف و ض ة يا استاذ اسماعيل استاذ اسماعيل والله لو كنت تحب يا ب ش مهلبس اعتبرها كده ب انت في وعيك يا خويس لا مغمى علي ك ف ا ي ة بقى ك ف ا ي ة يا ابن خالتي العزيز لازم كل واحد يحدد المكان الواقف ل ي فيه ب ا ل ن س ب ة للتاني انا بكلمك بصفتي اخوك الكبير بس انا مش اختك ا ل ص غ ي ر ة امال انت ايه يا خويس انا انسانه ناضجه و م ح ا م ي ة ومواطنه من حقات تفضل ا ل خ ط أ و ا ل إ ج ر ا م و م ا ه ي ش م س ت ع د ة تقبل حد يتصدب عليها ويقولها رواح يا شاطره وسيب اللي اكبر منك يتصرفوا <تصفيق> مسبب مشحتني وركب ا ا س م ع ي ل وحتني اخوي تعال ب ا ل ح م وبعدين يا خالد مش كفايه اللي جرالك عايزهم يعملوا فيك ايه تاني ربنا سلم ورجعت سلم ز يبقى ما كنت صدقني ي خلاص سبب انا ل س ك ة دي خالص واسيبك انت تتعرض لخطر بدالي انا عامل حسابي و د ا خ ل ه م حامي نفسي انا بندم اللي جريت رجلك الموضوع ده مبقتش ا ي رجله انا لوحدي ا ي ه فوقيه كمان وعارف اللي حصل لفوزي هو فوزي بس في عشر رجاله من عابدين جايين معايا وداخلين نهار تبتجاهد فايت مش معاك محددة ما في المينا ا ا ما ن وكل جمعت كل ما بكره ي من د عشان فكر تاني عايزين ندبرلنا ه ج ب ت ن على قد الحال ندخل بيهم لمينه بكره لا افهم بقى انت ناوي على ايه اتضوابه ياللا و ت ص ا ح م ع ا ت ك ل ا ع ل ى الله خدوا بالكم جوه المينا محدش ا يعرف التاني ولام ا مش كده. بس, آه. بس ايه خفت؟ خفت ايه انت كمان؟ أنا كنت اتكلم الدخال ح ما تحاولش ايضا ي التاني ناوي ايه وربط لغباط لنا ل ا ن د ن ش و يلا ننام حلو عليا وصراخ حلو ايه يا ناس ده مش ف ت ه العتب على ا ن ظ ر يا ابو البلديات مين البيومي حلو اهو م ن ظ ر ك ن تتجوز لاقي ع ل ي ك و اهو اليونيفورم الصعيدي ده اللي ي ش و ف ك و يقول د ا ل ج ز ع ب س ل ي ن في ت و ا ت لسه متدليين من الحلزونه بشوكهم يا <تصارعي> س ا ر ايه العباره انتو بتمثلوا ف ي ن والله ر ا ح ي ن حفله تنكريه و احنا احرار نلبس اللي نلبسه ثم انت مليش ا ت دعوه بينا حجرده على رايك انا مالي اللي اتحشن في اللي مالوش فيه ي س م ع ماله يرضيه مش بيقولكوا كده هذا ا ل ش ه ل ب دي اطلع دوز بنزين دوز بنزين ودخلنا المينا نشوف مصالحنا بابا عايزه اما ف ض ل وبعدين خالته ي فيها بعدين واضح اوي ان خطتنا باظت من اولها يعني ايه ن أ ج ل وخليها ن بكره طب والرجال اللي داخلوا دول ه ن س ي ب ه م ا ت ص ر ا ف لوحدهم لا طبعا حارسبكم وجايز اوي يتكشفوا ي ب ق لازم ندخلهم ونحاول نبعد عن يدين البيوم اقولك よろしいでしょうか عظيم لا انا مفيش م ش ك ل ة ولا ح ا ج ة ممكن تروح ب ا ل و ق ت حالا باي باي طمنيني عندك م ع ا د مع المحامي ا ل ح ا م شخصيا بعد نص س ا ع ة صحيح ب ا ل س ر ع ة دي جوزك ده ا ي ل شكرا يلا بقى علشان تلحقي هوا المصيبه ل ه ج ا ه ز ة وفتحه بقها ع ل ى الاخر همممم وفتحه ا ل ا ن ريحالها برجليها ا ا ب ر ل ه ا ك ت ي ر المخزن ع الاخر ر والورق ب ه ت ن عظمه عظمه على عظمه انا مش عارف من غيرك بتعامل ايه ومن غيري ليه حق من غيرك يا حبيبي مين من غيرك مين هاهاهاهاها ل اروأ ج ويجعل رجل ك كمان وكمان. ويجعل دعاك من نصيب يا رجل يا بركة. يا بركة من يا يا يا نصيب اوي اوي. <تصفيق> بس يا فندم ا ل ا ن س ة فوقيه عبد ا ل م ن ع خليها تتفضل تفضلي يا, يا فندم اهلا يا استاذه تفضلي مشكره اوي و اسفه اذا كنت ع ط ل س ي ا ك ت ك لا ابدا القبطان ممدوح بيقول ان عندك ق ض ي ة خ ط ي ر ة و م ح ت ا ج ة لتدخلي ش خ ص ي ه ايوه يا فندم تهريب سلاح الكلام اللي بتقوليه ده في منتهى ا ل خ ط و ر يا بنتي ولازم يكون في أ د ل ة م ه م ة عليه و إ ل ا حتقع في مشاكل ده مش مجرد كلام يا فندم اتفضل في ايه الظرف ده مجموعة صور الجمرق صورة مركز كاملة من داخل البيومي سيادتك واضح فيها السناديق لي بيستوردها في دي تسمح جوه قطع الغيار الظاهر ودي ه ص و ر ة ك ب ي ر ة لصندوق منها ودي لنفس الصندوق مفتوح وجواه قطع الرشاشات مفككه ا ي و ة بس انتي م د ر ك ة طبعا ان دي مجرد صور مافيش ارتباط بينها وبين التهمه ا ل خ ط ي ر ة اللي بتوجهيها ا لتاجر كبير وراجل محترم في مركز مشعبي ا ادلة يا د فندم دي ي فيه اهم الصور من ناسي هموني مع س ح ت ا ج ن الامن حماية تروحي متهيا لاجهزة ليه وتعرضي عليهم كل اللي عندك معلش يا فندم انا م ح ت ا ج ة اقنع س ي ا ب ت ك علشان تبقى سند ا ليا وللناس دول مع ا ج ه ز ة الامن هيييه مش عارف اقولك ايه ا ل م س أ ل ة بعيد ة عن اختصاصي لكن اللي ب ت ق و ل ي ده خطير بس واضح ان القبطان م ن د و ح مقتنع باللي بتقوليه لانه وصاني اخذ كلام ك ث ق ة ارجوك يا فندم طيب طيب ا بنتي انا ه ح ا و ل اساعدك في حدود ثقتي اطلب لي س ي ا د ة اللغه مدير الامن الصديق فيها حاجات ع ا د ي ة ق ط ه خيار فعلا فكانك انت هو اقبضه عليها بكلمك من مينا ابشر جوز الزلان ا ل ع ت ا ء دخلوا ا ل م ص ي ا د ة وترفسوا ايوه مش صرفين في التختيبه براه عليك يابا يومي والبنت قريبتهم ج ا ل البحث عنها وكلها س ا ع ة ا ل زمن و ت و ع في ايدينا و ن ا ح ف ظ عليها في مكان امين يا باشا لازم يابا يومي ده الكارت اللي هيقش ويخلص الدور ا ع ت ب ر و ا في كم سعادتك هل لبسنا احنا ايوه بجنب؟ قضية م ح ا و ل ة س ر ق ة وتلبس كمان ومالك بتقولها هادي كده م ا ق ص كمان تغنيها ل ح ن ه ا و ت انا ياعم لو اتعصبتهم فعلت وضربت د م ا غ في الحيط حتى هحلها لا. لا بس المفروض انك تكتئب على الاقل ده انت بتبتسم كمان لأني متطمن متطمن يا م... يا سلام اللي الله لسان العصفور هو انت لازق في الكونتينور بالظبط متطمن متطمن متطمنك ان نعم انت يا ويه مستيبت في وهيفض شاء هو بقى تاخري محبوطين يا عسكري ربع س ا ع ة بس يا أ س ت ا ذ ن ش ك ر ه ا ح ا ج ة بالظبط أ ه ل ا منوريني ع ص ف ي ر يا حلوين بس ا ل ن ت ي دي زروسي ترياقي فيها لا م ه ن ا ل اسلوب ا ل جديد بسبب انتخالتك ف ر ص ة طبعا عشان تشمت فينا اشمت فيكم اخف عليكم وانا اللي جاي عشان اصلح اللي خسرته في شقاوهكم سامع مش معندك سامع اي ي سيدي دلوقتي تتذنبنا على الحيطه وتشوف ضوافيرنا <تصفيق> وقت اضيعه ل ي ي ده ف ل ش ر ا طويله ر و ع ن ا ن ر ي ك ولا ن و ش ع م و لا ي عملوه في خ ل قبل د ك كثيرت موخك ارجوك ن كمان ومسلطينك ت علينا بقى أرجوك يا باش مهندس انا م اسماعيل بحركش ايه دي يا مهندس اسماعيل باش مهندس فين الشرايط مش ه ر د عليكي انا عايز ارجع التخشير فانا بس يا اسماعيل ممكن ت أ ج ل و ا المناوشات دي لغايه ما نخرج ا ا مش, مش هقدر د ك م لما الا اقنع الناس ا ل ق ب ا ج ه ز ة الامن والمباحث ومكتب المحامي العام قمار احنا بنلعب ل غ ا ي ة فتجيبلنا الشريط اللي بتقول يعني ه ده مش هنقدر نخرج ولاد خالتك وانا مش عايزاهم يخرجوا يفندم بالعكس انا بس رجاكم تفضلوا ح ب س ي ن ه م مش شايفاها غ ر ي ب ة ش و ي ة وجودهم في الحجز حمايه ليهم هما الاتنين انا مش حكيت لحضرتك اللي عملوه في خالد وفوزي وانا لولا ا ل ص و ص ي ه اللي جيالي من الباشا مدير الامن مكتش ا ن يصدقتك ولما تشوف حضرتك الشريط ه ت س ت غ ر ب اكتر حجبيهمت يا ا س ت ا ذ ة كلها مشوار لحد ا ل ق ا ه ر ة وارجع على طول سوه انت الزاكن مش هعرف بس رايحه بالتريلى دي على فين ع ل ى ا ل م و ا م ر ه المطرح ما اقولك امشي تمشي الخروشه ج م ز ه بس الكلام داي المهم نفضل م ا ش ي ن وراهم زي الباش مهندس بقالنا خليك لازم التريلى الله ي م ي ن ا الله اما انا, أنا م س تمخب ا ل ع م ل ي ة دي بشكل ايوه احسن ا ل ل ط ع على القهوه ولعب ا ل ط ا و ل ة واللي باش مهندس بيقول انها م ه م ة و ط ن ي ة عشان خ ط ر البلد بس ياخريته بقى م ت ن ف ع ي ونترمي بالسجن زي هو انت خليت عليك القوانطه دي خ ط ة س م ي ن ه خ ط ة يعني حكايه ابشرتك في ا ل ر ه دي كده وكده امالي ن ا س ي ت اسكت, إسكت. سواء النور بيعافر تاني طيب ممكن اخلي ولا هتكلي برضه So what does that mean? و م ن اللي ج ا ب حضرتك لغايه ت الورشه اتسكت ل طبعا طب وليه مادتنيش قاله اجي اخدك وإيه اللي حصل لما جيت لما لا وانا لا ما صهت يعني العصريات الموارسة اتحرك خطفوني بوعجل دا والحمد لله. لا. إيه مالك؟ لله يا مفيش. ربنا <تصفيق> بسعيط مفيش انا كويس يا واد والحمد لله مفيش حاجه هتتغير يلا شوفلي ح ا ج ة مشي ايدي فيها الفاضل الحادثة الراديو بتاع الست عدلات والتليفيزيون بتاع سليم فاضي دفعة الحوادث. يا فوقية السلب شارسر حتتين صغيرين مش ما مش بعد السلامة انت والاهواجي مهندس لله شارسر اك ازايك اقول الله يسلمك متتصورش ا أ ن ا قد ايه س ع ي د ة اللي شوفتك النهارده حمدالله ع ل ى ا ل س ل ا م ة جيتي من ا س ك ن د ر ي ة امتي من نص س ا ع ة بس ورجع على طول اه شرشر أ ن ا عاوزاك <تصفيق> ياعم ستي ف ه و ي ة بتقولي ع ش ة الفراخ ب ت ا ع ط م ي ايوه ياشرشر ا ع ش ة الفراخ بتاعت الست والدتك ووووو و ع ا ي ز ن ه ا في ايه حضرتك ممكن م ا ت س أ ل ش حاضر ابينا عالسطحه و ع ش ة الفراخ ايه تحبي ادخل امسك لحضرتك جوز براغر ولا تحبي اذكر بك شرشر انا مابهزرش من فضلك انزل انت لوالدتك وطمنها احسن تطلع ف ج أ ة ويبقى شكلنا مش لطيف ماش わいでスリムになれ。<音楽> من قبل انت ل ل ح ف ة بساعة ب يا ي و ما هو ذا النظام س ع ك ومراتك و ص ل ت ا ل ح ف ل ة م ت أ خ ر ي ن نص ساعه ة ساعتك بسيت عارف لكاعة الحريم على ما والزواج انتهينا طلعت على ليه ايه دا أنا, انا مش, مش, مش, مش, مش صدق اللي بشوف. لا لك ل ش ح اعرف ل ا ذ ا افعل ه دي ا هو ا ل ح ق ي ق ة التي خالد م س ك اول خيط ف ي ه ا وكانها و ا ي ح ط م و تقبل ه و ي ح ط م و هو ه ك إ ن س ا ن انسان ل سببها حاولوا يقتلوني انا والمسكين فوزي وللا ه ل ص د ف ة هي ا ل ل ي نجتني لكن ل ل أ س ف فوزه صف ظهره هي ع ي ش ط و لعمره مشلول مين مش فوزي فوزي القضية دا ت غ ي ر حضرتك السلاح اللي بتهرب ده بيروح فين والمين والضحايا هيبقوا مين ك ل ن ا طبعا دول اكثر من اللي بيتاجروا في ا ل م خ د ر ا ت يا نسفه و ي ة اتفضلي حضرتك دلوقتي وانا ه ت ص ل بالاسم وهنحل دي م ش ك ل ة اسماعيل وخالد بس متخافيش ا عليهم احنا هنحميهم وهو كذلك يا فندم م ت ش ك ر ة قوي لا لا س ب ي ل الشريط ده وطبعا عندي غيره وبقيت ه ا فين؟ عندي عزة ع ل ى ترابست ا س ل ل و ن ايه محاول يا、فوية. انت في الصعباتي عارفة انهم فوية في جايز مت... جايز ده ايه بتطردون مش من او ب س يا باش م ه ن د س ا ل ش ر الرصيف ا اسيبها ي دي ممكن ب على ع ت ه لاصحابها ا ف ي طرد في البوستة ل ن ه ا خلاص ما بقالهاش、قيمة. المسألة كلها ما قيمة بقت فين في الامن والنسخة الاصلية معاهم بقت、معيهم. س ا ع ت ش ف ت ا ل ش ر ي ط يا فندم تعالالي فورا الموضوع خطير والناس اللي جابولك ا ل ش ر ي ط دول يتقبض عليهم فورا تمام ساعتك قبضت عليهم موجودين ب ر ا ساعتك ت و ا امرا دخلهم استنى عايزك ا ل ك ل م ت ي ن وبعدين تدخلهم س صح تامر سعادتك ايه <سألة> ل ل <تضحك> ي بيحصل يا استاذ أنا مش فهم حاجة. كانوا بيخرجونا في ايه ويمسكونا تاني في ايه البركه خطط ا ل ا س ت ا ذ ة ع ا م ل ة ش ا م ل و ل ة ج ا ي من مصر الاسكندريه قال ايه هي اللي جايه تخلص وتجيب الديب من ا ل ديله ا بقا حضرتك اللي نازل غلط من أول الموضوع عمل لي فيها جيمس بوند ومخترعلي اشي ل س ن ة العصفور واشي عين النسر تقولش يعني توماس اديسون ن ايه ا اتكلم معايا بحذرك بطريقة جل... جاليا عمالكو اللاجة جماعة يا في احسن احسن كده دي ايه ايه مش أنا, فن. لا انا اقصد ا ل ق ض ي ة دي بتاعتي انا وانا ن ت ر ب ت من اخويا الباشمهندس اسماعيل يسجلي للمقابلة المقدسه تانية غير الشريط نسا ع ا الشريط ده تتسلم فورا سيادة م من تتسلم ده معاكم ل م و دي ق ض ي ة خ ط ي ر ة ومش مسموح ل م ج م و ع ة من الهواه يلعبوا فيه فاهمين ومن ا ل ل ح ظ ة دي مالكمش ما اي صله ب ي يا بيه ع ا ل ة دي من صميم عملي على من على العموم احنا فورا حنستصدر النائب الناشر قرار الا ما قدامه بالفعل تكون من القانوني قضية والغاية مفيش احنا مفيش قانون يمنع اي مواطن عادي انه يساعد ف ح م ا ي ة بلده او ارجوك ا ل م س أ ل ة دي مفهاش ي م ن ا ق ش ة نسخ الشريط ده تتسلم فورا و ح ب اعرفكم اي م ح ا و ل ة منكم ا ن ت م ا ل ث ل ا ث ة في التدخل في الموضوع ده ه ت خ ل ي ن ا نقبض عليكم بجد ونوجهلكم ت ه م ة ع ر ق ل ة سير العداله ة ف ض ل جزائنا يا سيادة المقدم وانتوا ج ا ر ت ك و ايه يا انسه فوقيه ا ن ت و خارجين مروحين في امان وبعدين تاكدي ان ده في صالحكم ا ل ق ض ي ة دي فعلا اكبر من انكم تتحشروا فيها الاس ق د جدا م مفيش اسف تتحشروا ع ل ي م ا من كائن ايا كان ايا ف ت ه ا ولا اللي ن ش ا الناس يا استاذ خالد على كل المسألة ل زي ما ك س ي اللوة م فيها ش خزار بس خالد يا سيادة المقدم بس احنا ن س ل م ه م الشرايط ونشوف هيعملوا ايه لازم تديله الشرايط احتفاصنا وكفايه ا حاجة واللعبة الحكوم حاجة تانية ة ب علينا اللي حصل نتكنف بيوتنا و و ر ش ن ا و ب ن ا ش وبلاش ا ج ي وجع للقهوة والشيشة ولعب الطاولة ولعبة د م ا أستاذ الأستاذة اللي وبقى جنبك فهم احنا نسيب البوليس يشوف شغله ونقعد س ك ت ي ن احنا ملناش دعوه وفي الوقت نفسه ا لسان ل العصفور بقى بيغرق يجيب لنا الاخبار لحد عندنا اه اه اه ب ق ي ه ا ل ر ج اه اه ر ه اه اه اه اه ا ي ت موسعد و م ي ن ا و ب ق ي ه ا ل ر ج اه دي و ه اه ا ب ا ر ا ل ل ي ه ي ج ي ب ه اه اه اه اه اه اه اه اه اه اه اه اه اه اه اه اه اه اه اه اه اه اه ل ه اه اه اه اه اه ع ل ي ه م متلبسين افرجوا عنهم ورجعوا مسكوهم ت ا ن ي ومعاهم ا ل ب ي ت ا ل م ح ا م ي ة وبعدين افرجوا عنهم وراحوا ومعاهم ظابط المباحث قعدوا ش و ي ة ف بيت ق ر ي ب ة ا ل ب ي ت ا ل م ح ا م ي ة وخرجت ظابط ومعاه صندوق صغير وبعدين ش و ي ة خرجوا هما ث ل ا ث ة وسافروا رجعوا مصر انا دماغي لفت يا دكتور الصندوق اللي طلع بيه يا سلام حضرتك مافهمتهاش الا دلوقتي هاي الصفقه بينا زي الشمس يسلموهم الشرايط وصد ما يخرجوا ص ف ق ة ايه ا دكتور انت عارف معناها ايه ان البوليس ي ق ا ي د ه م عالشرايط طبعا عارف بس ا لعلمك انا مش خايف يعني ايه مش خايف انت حتجنني كان يوم ا س ه د يوم ما ش ت غ ل ت م ع ك ده احنا في اي ل ح ظ ة معرضين نلبس القساور الحديد هما مين دول اللي لبسوا ا ل أ س ا و ر يا عبيط لعلمك بقى أ ن ا البوليس مش ه م ن ي مش ه ي ز ل ي شعره المهم ع ن د ا ل ص ح ا ف ة الجرايد يا بيومي والله زمان يا خالد وحشن حماسك انا س ك وعصبيتك ا مش عصبي ولا ح ا ج ة فندم بس مندهش إزاي موضوع زي ا ما و و ض ع زي قلتلك من اول ا ل ح ك ا ي ة فين الأدلة؟ انا ل ل د ة قلت لسيادتك من اول ا ل ا د ل ة عند البوليس يعني مفيش قضية يعني نقدرش ننشر ما من ا ل ك و ن فيهم و ل ع ت ه فيه بس هاي الشغله اه ا ل و و و و و و و و و و و و و و و م ل و و و و و و و و ب و ب م و و ب ي و و ر د و ي ه و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و والمسدسات اللي بتوع سهاب طب و ا ل ز خ ي ر ه اللي المفروض ر ا ي ح الفيوم راح ي ت ن ب ا ر عظيم كويس اوي مين بقى اللي هيستلم الفلوس احسوبك بيومي إن الفلوس <تصفيق> مع السلامة. <تصفيق> يا ولادي ان الاملسه البركة ا ل ا م ي والله ا لو في ايدي ر ص ا ش من اللي معاهم كنت خ ر م ت ه م زي ا ل غ ر ب ا ل م ا ق و ل ايه لحد هنا و ك ف ا ي ة نرجع ل ل ا ش م ه ن د س ونسماعه ولسان ا العصفور لازم ندور على ف ر ص ة ونشيله اتكل على الله وبينا وراهم ونصعد منينا المفروض ت ل ع ورا ا ل ش ر ى ا ل ل ي م ن ب ا ر ح والتفانى يتقابل معاهم هنا ع القهوه ولا يرجعوش يكون واقف ا ودهم يالهرب ا ا يا بتبقى كارثه ولولادهم ربنا ي ص ر يالا ج م ا ع ة عايزينكم تبرموا ا ل ق ا ه ر ة كلها وتشوفوا اخواننا دول راحوا فين قصه ر رمضان مين لا يا انت تجي على فين مشوار مع رمضان م ع ازاي تسيب اخوك لوحده الله مرضيش اسماعيل متهور ممكن يوانا في نفسه و ق ي م ا ع ي ل ك د حاس؟ راحت في ن قبيل بتاع ز م ا ن ك ب بقى ر ت يا خ ل كبرت يابني يا قبيل و ه ويا جديده أ ة ك ه كبرت ف اسبوع <تصفيق> خ ل و ص ي ب بنت خالتك يا خالد وانزل ا س ت ا ن ا خوك في ا ل و ر ش ح ا ض ر يا م ا م لو ا ت أ خ ر قولولي ن ي في الجورما هاه الاخبار يا ف و ق ي زي ما هو يا خالتي مفيش جديد بس انا شغلاله في لازرق تستناني و ل معقوله معقوله ف ي ب ك في, في ا ل ه و د ه وامشي انا مستنيك يا ب ش مهندس شكرا يا ابو شعبان انا مش ف اخر اه بق... بقول يا ب ش مهندس يعني عدم ن ي ع ا ل م ؤ ا خ ذ ة يعني انت مش خايف اخف من ايه يا سطى خليها على الله وجيل حد هنا ي س أ ل علي انا ايوه فن هذا المكان ذا ازاي مين اللي دلوا عليه انا حاب جنب تحب ن ح ب س و ندخل ك ل ا ب علي يا باشا اتليه ا ت و ا حصلني على ق ط المكتب اهلا يا ا س م ا ع ي ن باشا انا مش باشا انتوا ل ل ي باشهوات يا باشا خ ر ف ت طريق بيت ازاي يابني يا افتكر دي ا ل م ش ك ل ة ع ل ى ر أ ي ك اللي بيصمم يعرف ح ا ج ة بيعرفها بالضبط خشيلي على المفتوح يا شاطر خمسه وسبعين الف جنيه نقدا بتوع ايه ل ألف ف ا ا واشياء اخرى ت ر ي ن ن ب35 ج يبقى المجموع خ م س ة وسبعين الف جنيه ج ن ك شربات ه ا ه ا ه ا ه ه وممكن يبقى تقيل اوي لو ما دفعتش يا باشا وانت عارف انا عندي ايه وممكن اعمل ايه ق د ي م ة الشرايط ت س ل م ت للبوليس يا حبيبي ومعادتش ا تلزمني وان شاء الله حيبلوها ويشربوا ميتها لا الشرايط دي ن ك ت ة ق د ي م ة زي ما بتقول جراب الحاوي مليان بغيرها مثلا يعني في صور ومعلومات لو ت و ض ب ت و ت ر و ق ت وراحت للجرايد انت بتهددني يا حشر انت متعرفش ا ان انا ممكن مخلكش ا ي تشوف بيتكم تاني ي مين اللي بيهدد التاني دلوقتي يا باشا؟ وبعدين أنا واثق إنك هتديني وتسيبني أخرج من هنا زي ما انا انك هنا لانك باشا واثق الفلوس دخلت بالظبط ك اخرج راجل زي وعارف ان مش ممكن اجيلك ب ر ج ل ي ة من غير ما اكون عامل كل احتياطاتي ع أ ل ف ج ن ي ه أسك أسك يشد و ب ايه ت ح باك ا ل ل أ ك بقى ر إسلام لدمالك المحشية ع ب يا شريك الهنى. صلاة النبي أحسن. أنا هتشتري ل ن ابو اللي حاجاتهم ونوضى ا ل و السباع عملية يا أبو الفوز عملية إيه بقى يا انا مش هضحك على نفسي م الدكاتره فيهاش قال ان ا ل ع م ل ي ة دي بيعملوها في أ ل م ا ن ي ا وبتنجح بعدين اسماعيل يا إخويا ما تشغل وشغل ع ص ا ب ا ت د ا ز ي انا بدفعه ي ثمن اللي خربه صحيح ي ا ف ق ي ة هما ل م ف ت ر ئ ي ن دول مش ك س ا ر ه ب و ر ش ة ايوه يا خالتي بس الاسلوب طريقه التفكير انت بتقول ايه يا بيت هتتفعل ولا فضلك بالطريقة ت ح ب اقولك يا ع ب ل ة ف و ي ة احبك تحترمي زي ما بحترمك وتتعود بقى لما حد يقولك ح ا ج ة تتناقش ومتصدرش ا عليه اتعود بقى لا انت خليتيها تخل انا خارج مستحيل ا ع و د معاك في مكان واحد يا ساتر جدك الجدح <تصفيق> حيجيب بقولك ايه يا الازرق اللي عليها فوقية حيفرح عرفتي خلتي يا بنتي وده هنشوف بقى نتيجة ولو مجبش ا ا ن ت ي ج ة نرجع بقى للبمبا نسخسخ تاني ا د ت الفلوس انت بتضحك ما وكله من تحت راسك مش ممكن لاخر حاجه ت ص و ر ف ك ف ا ج ع ن ي لخمني وخدني على مشمي محتفهاش كويس و س ب ت يمشي بالفلوس كمان الوقت ده بينه سره باتع حتفرس ي ا ب يومي ت ل ع و ل ن ا ا ن ي ن شويه العيال دول الو هاي الامراض ايه الاخبار كده ايه مش ممكن ازاي حصل الكلام ده طب اقفل اقفل دلوقتي وانا هتصرف مالك يا دكتور في اخبار و ح ت ة شو احنا لساتك لسه مطلعها الصعيد مالها فاتقفشت عند ملاوي البوليس م س ك ة ا ا ن ي و م اسود يوم ما شوفتك ا خ ص انتجيت الاخبار دي منين لسه فاضه دلوقتي واحد ز م ي ل في قسم ا ل ح و ا ب ث طب ماهين نعرف انها نفس التريلل اللي مسعد ومينا طلع وراها ا من الاسكندريه ده غالبا هي يا اسماعيل واذا بقي يفسر غياب مسعد ومينا وعدم ظهورهم تفتكر والله مش بعيد برضه عموما انهاخد بعض دلوقتي وانزل المينا حالا لا بالعكس انت هتفضل هنا توضب التحقيق ا ل ص ا ح ب بتاعك انا اللي هسافر المينا ومن هناك اكلمك واديك الاخبار اول باول ل ي ه يا سمعان بترح هي ايه حكايتكم ب ا ل ض ب ط من اسكندريه لمصر اليمينه يابني استهدوا بالله وقعدوا وسيبوا الهم اللي انتوا فيه ده للبوليس م ف ي بعمله دا ل ل الناس ب و ل ي ا ت ي انا جينا مينا البوليس متحفظ ع ا ت ر ي ل ا و ل س ا ن العصفور لسه فيها انا مش عارف حنجيب ازاي ده ابو سعود انا بقولك نكلم البس ا م ه ن د ز ونديله غ ب ر و ا و كذلك يلا بينا وات السفور ممنوع الوروب عادة بتعمل ايه كده انت يا ماما انا ح ر د ع ل و ع ل و ا ل ب ا ش مهندس اسماعيل مين عايزه اهلا يا استاذ خالد انا م ص ع د ك ر ا ر ة اهلا لا انا ابو سعود انت فين يا راجل شغلتون عليكم احنا هنا في ملاوه يا استاذ البوليس قفش التريللى وقبض ع ل ى رجاله البيوم اللي كانوا فيها بس ا ل ا ن العصفور متركب لسه في الكونتينر ورائد ومقدرناش ا تفكه طب اقولك ايه اسماعيل س ف ر ل ك م من س ا ع ة و ا ح د ة بس قولي ل ا لو ل س ج ل ت و ا ح ا ج ة قول حاجات يا ا س ا س حاجات كلام خطير اوي اوي طيب لو ص ب ح ت يا مسحت و اول ما يوصل ا س م ا ع ي ل خليه يتصرف ويبعتلي ا ل ش ر ي ط ب س ر ع ة انشالله ء ا حتى انت تلزل بيه ا ل ل ي ل ة لو امكن فاهم والجورنال هيرضى ينشر تحقيق زي دا يا خالد مش كانوا رافضين الموقف اتغير دلوقتي بس ق وقع ى فيه مادية ي و ا ل ل ب م الخبر ج و يهموا ر ن ا السبق ل الصحفي بس الخبر خلاص اتحرق ب ك ر ة هتلاقي كل الجرايد مشروعها اللي الخفايا عنده والأسرار بالأسماء وشبكة ل وقابل البوليس ا ا ت ن ف يعرفها بس برضو اللي لغاية دلوقتي برضو فهمها لسه الحاجة بس مش شحنات السلاح ا ل ك ب ي ر ة دي بتروح فين مصر لا فيها حرب أ ه ل ي ة ولا عصابات مافيا أ ي و ه بس فيها مجرمين وجماعات بتخزن سلاح وبقت م ت ع ر ض ة متعرضة؟ يعني ايه م ت ع ر ض ة م ت ع ر ض ة يتعمل ا فيها اللي اتعمل ا في بلاد ق ر ي ب ة مننا ومش بعيده ة و د خالد مقدرش تتحمل حضرتك ا ل م س ئ و ل ي ة لو انا خدت الموضوع ده ووديته جران تاني والله صحيفه من اللي بيصدره ب ر ا مصر انت بتهددني يا اخي خالد اطلاقا انا مش بهدد يا استاذ العزيز انا بقول لحضرتك اللي حيحصل مش ممكن اسكت واسيب سبق صحف زي ده يتحرق عشان سيادتك متردد تم تصور انت لسه حتى مبتدي تنفعلش سيادت مين مصطفى امين ما الصحف ولا اوكي اوكي اوكي نفسك حسنين لسه هيكل ا لامر الله حتحمل ا ل م خ ا ط ر ة وانشره بس اديني ف ر ص ة يومين اراجعه وادرس الواقع <تصفيق> اللي فيه واسال عنه <تصفيق> م ع ق و ل ة م ع ق و ل ة يا استاذ يبقى سبق صحفي ازاي يا استاذ مرشدي انت صحفي كبير وعارف ان ساعات ق ل ي ل ة بتفرق بين السبق الصحفي والخبر البايد وبعدين ممكن يصدر امر من النائب العام في اي ل ح ظ ة بحظر النشر ونبقى خسرنا خلاص يا سيدي خلاص اتفضل ه ر ا ج ع و ا في عشر دقايق ياعجب جنابك الو الو ا ل د ن ي ح هتتصارع م يا باشا انت عصوتلي يابا يومي بتمسك ع <عصابكم> ص ا ب ك امال ه وانا عندي ع ص ا ب عشان امسكها انا لسه جايلي خبر حالا من م و ض ع ا ل ج ر ن ا ل للانباء في موضوع نازل بكره الصبح بالصور والمستندات والعيال اللي اتمسكوا ب ا ل ت ر ي ل ا في ملاوي زمانهم قروا وعترفوا يعني الباب هيتفتح في اي ل ح ظ ة ولا البوليس داخل عليا ب ا ل أ س ا و ر الحديد اهده يا بيومي متبقاش ا شرع اسمع دكتور ا ما كنتش تتصرف حالا وتستخدم نفوذك وعلاقاتك وكل ا ل ق و ا م اللي كانت بيها دماغي انا مش حاسكه طاهر يا تحميني يا شدك معايا متهدتني يا بيومي بنورك يا ع ي و م بيومي على ايه مرحوم الدكتور عبد الوهاب يا نعيش سوا يا نموت سوا ابقى جوه ع ي ن ا خ ا ر ج ا ص ب س ع ا ك باشا ا ص ب ايه و ذ ا ب ايه انا هترشق من جنابي الكل خايفين بيدوروا اخصع ا ن د ا ل ة و م ا ل و مكانوش ا غرقانين في خير سعادتك دلوقتي كلهم يا سيدي بيجروا يخشوا الشوق خو ا ل ع م ل ث ا ن و معادش ا فيه الا عمل واحد اطلبلي ش ر ك ة الطيران ي ي في شاب ب جه من شويه بيسال على ولاد خالتك مرضتش اقول له هما فين خوفتي ا بنتي وبعدين طلب مني أ ن د ه ل ك انا اسف يا ا ن س ة ف و ي ة فحرياتنا بتقول ان ا ل ب ش مهندس اسماعيل والاستاذ خالد مالتزموش ما ا بالاتفاق اللي بينا ولسا مصممين يتدخلوا في شغلنا ه ه ا ي ة ر ح ل ت والسبب الاتنين اللي كانوا حاطين جهاز سيرك فيها ا ل ت ع ط ي ت و ا أ ج ه ز ة ا ل ش ر ط ة اللي في المانيا يعني كل الترتيبات اللي عملناها مع ش ر ط ة أ س ي و ط عشان ضبط الناس اللي حيستلموا ا ل ش ح ن ة ل ل أ س ف باطل اؤكد لك يا فندم ان ا س م ي ل وخالد م ل ه م ش أ ي صله ب ا ل ح ك ا ي ة دي أ ر ج و ك يا انسه مفيش زعل ت ض ي ع الوقت لازم أ ع ر ف ولاد خالتك فين ب ا ل ص ب ت لازم أ ل ح ق ه م قبل ما يعقدوا ا ل أ م و ر أ ك ت ر أ ن ا بحقيه معرفش المفروض ان خالد في الجورنال و ا س م ي ل في ا ل و ر ش ة ملتهمش واكيد حضرتك ع ا ر ف مكانهم يعني هعرف مكانهم اكثر من البوليس م ص ر ة يبقى مفيش قدامنا غير حل واحد انا حدي ا ش ا ر ة لكل قوات ا ل ش ر ط ة عشان تقبض عليهم وفي اي مكان ه م فيه لا لا سمعيني يعني ب ق و لا ن ي لا س ن ة لا ف لا لا لا هم لا م نجدني لا لا يسمع لا لا ي لا ت ع م لا و خ لا ت ض ر ب و ا لا ض لا لا ع س ك لا ي ت ك لا لا لا ت لا لا لا لا لا ها. اللي اتتجل الكلام عليه بس ي ن ده مسجل صغير اوي بيشتغل زي ده ل ح ظ ة اشتغله لابو اسمع تاكل ي يكونش من ول... بس... هو ع م بنفسك الكونتينور اللعته ي ه اشتغل اهو ها هلوه هلوه دول وقفه ها؟ فيه يعمل عرض وقف الدباق مرحب مرد يا ايه جميل مدهش حضرتك لو واجهت الاتنين بصوتهم هيعترفوا بكل اللي مش ر ا ض ي ن يقولوه طب وانا شهرتني انك مش واحد منهم ف د ا و ه يا ح ض ر ت ا ل ر ا ها وتطلع مين حضرتك انت كمان مقدم حلم الصبروت مباحث س ك ن د ر ي ه ق ل ن اتفضل نويلنا الجرماندة. اهو. ا ل ص ف ح ة الاولى خبر التريللى ا و ا ل ص ف ح ة ا ل ث ا ل ث ة مقالب الصور عليها اسم خالد السبيل اللويني <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> اكيد ل لسه الفجر في الصبح فاضل ا عليه. ا <تصفيق> ايه يا استاذ مرسدي فين الموضوع بتاعي اقعد يا خالد وبطل غاغه ابطل غاغه بتضحك علي يا استاذ مرسدي بتسحب الموضوع بعد ما نزل ا ل م ط ب ع ة وتجمع قدامي اتفضل شب و نفسك ليش موضوعك أ... ألا لا لا. ألا... ألا لا لا. ايه اه اه اه ا ده انا م و ض و ع نزل النسخ من تاني الطبعة الاولى صدر قرار مصدرة وتلمت النسخ وتحذف من الطبعة في وتحذف قرار مصادرة صدر ل ا ز تتوقعوا ده فيه قرار من النائب العام بحظر النشر صدر القرار ده انت يا ست المقدر ايوه هو ده السؤال قرار النائب العام مصدرش ا ا ل ا بعد الجرنال و ما ت ل ع ا ل ط ب ع ة ا ل ت ا ن ي ة و ا ل ث ا ل ث ة يبقى مين اللي ص د ر الجرنال و ايوه مين اللي ص د ر الجرنال و يا حلم بيه افهمهم ايه يا سياده المقدم اذا كنت انا نفسي مش فاهمه الموضوع خطير ومتصل بامن البلد و ا ل م ص ل ح ة ا ق ت ب ط انه يفضل بعيد عن ا ل ص ح ا ف ة ل غ ا ي ة ا ل ق ض ي ة متكتمل ا حضرتك م ت أ ك د ان ده السبب سؤالك فيه ل ه ج ة شك وزي ما تكوني مش مصدقين شيء غريب ايه هو اللي غريب يا انسه فوقيه اهتمامك الشديد باننا نصدقك ا ن ت و رجال ا م وفي ايديكم س ل ط ة و ومواطنين زيكو قبل كل شيء برضه ما هوش عايز يفندم انكو تحرصوا على تفسير اجراءاتكو يمكن انا بالذات يهمني ما تفهموش موقفشي غلط حضرتك بالذات ا ش م ع ل بلاش ن ت ب ق الامور ونندفع ورا تخمنات معلهاش دليل دليل اييييه بش مهندس د ل ل راس المنصر الكبير هرب ع ل ى ب ر ا عشان يستمتع بالملايين الملوثه اللي شايلها ل ي تهرب كتير هرب مجرمين في ق و يهربوا في البنوك ن ا ثلاث ساعات وبعدهم افرجوا عنه لكن م ا ي ن غ ي ش القضيه إ ذ ا كنت انت مقتنع ف أ ن ا مش مقتنع ومش ح س ك ت صراحه فين مليش تدعو بيه ا سماعي اتكلم بس ماتوردش نفسك م ع ه ا تاني ارجوك الصداع. انا كمان مش مقتنع هو انا يعني اللي مقتنع. اللي بس هنعمل ايه ا ل م ر ض دي قدامنا جدار مستحيل نقدر ننفد منه ا ص ا ح ب ي سلمت ي ه بس? هي حرض وانا حرض. و شخصيا ل ي ه ط ا ر ومش حسيبه انت بتقول إيه؟ بقول انا كمان مش حاسكت يا اسماعيل والكرسي ابو عجل ده مش حيحسني انا بالذات إن جيتلك عشان اتكلم وتسمعيني وخلاص يعني ايه ريكوردر هتسجل عليه اللي عايز تقوله لنفسك عشان يرجع ي س م ع ه ل ك وقت ما تحب اسف يا استاذ انا مش لسان عصفور تاني لسان عصفور اه رايح تاني اسماعيل اسماعيل اسسنة اسسنة اسماعيل عايز اقولك مهمة ومش فكرة عليك حاجة كنت, عايزة إيه فوقي؟ كنت عايز تقولولي اقوله ي انه خلاص العصفور هيطير يا خالتي ا ي يا خ ت ي العصفور هيطير يعني ايه يا بنتي يعني لما العصفور يحطه على فرع ويلاقيه كله شوك هيدور على غيره ف و ئ ي ما تقدريش يا بنتي تكلميني من غير الغاز ه ق و ل ك ايه بس يا خ ل ت ي اكثر من كده انتي اكثر و ا ح د ة ف ه م ي ن ي طب مش قلنا الصبر يا بنتي واذا كان باين ان الصبر ده ملوش ن ه ا ي ة يبقى في ح ا ج ة في ح ا ج ة حصلت عشان كده غيرت كلامك ا ن ت ل غ ا ي ة اول م ب ا ر ح ك ن ت بتستحلي فيه ل وتقوليلي انك شغلاله في ز ه ر يعني مش حاس بيه جالي عريس يا خالتي <تصفيق> ما استنى ت ماتوردش ا ر ك معايا ا ي يا اسماعيل س ن بس يا خلود امال نشوف ا ب لما هيقول ا ن ش و ل ح الباشمهندس ج ة ا انت هتقوله حاجة ل د كلام ج ي ا على مالة وشي ك هيقول حاجة يا سمعة. مش بالع الحكاية صح حيقول ك ا ة دي ا ودوني ايه اتفضل اشرح لنا كمل عملنا فهمنا علينا مشينا م وعرضنا اروحنا للخطر لغاية للخطر لازم يتحكموا ونكف أ ز ا ه م عن البلد أ ه م من ده كله ا ل ح ق ي ق ة لازم تتنشر والناس كلهم يعرفوها أ ي و ه بس اني انا بالع ا ن ش ر في ا ل ج ر ا ئ د بس لكن القرار ده ميمشيش ا على وسائل النشر ا ل ت ا ن ي ة أ ن ا مش فاهم يا اسماعيل يا اسماعيل ل س ا ن العصفور وعين النسر عشرات النسخ تتعامل وتتبعك للكل الكبار ق و ي ق و ي ولكل ا صاحب ج ر ي د ة ك ل صاحب الم وتتعرض وتتسمع ل ن ا س في ا ل أ ه ا و ي والشوارع والبيوت كمان تمام فعاتك المتقامين يا بني حاضرين. دخلوا حاضرين ا س م ع ي ل السن بلوين غ ا ل د ا ل س م بلوين فوئيه عبد الحميد ج ه ا د ص ب ح ي كامل متعب م ص ط ف ة مينا فهم ابراهيم علي سيد احمد ايه ده هم كم واحد خمسه وثلاثين واحد يا فندم نعم بتبقى م ظ ا ه ر ة بقى ما هم اللي تم ضبطهم بيوزعوا الشرائح يا ف ن د طب د خ ل ا ل م ح ر ض ي ن اللي تزعموا ا ل ع م ل ي ة بس اعترفنا في ح د ومش د واجبنا ك و بنقول و ا الحقيقة اللي عرفناها ط ن ن ي ملك الناس ل ملك ل ي بيكتشفها دي وبس ا كلها محدش من حق طبعتوا ش ر ا ي ط صوت وفيديو ووزعتوها بدون اذن وتصريح من الرقابه على المصنفات لكن هتعملوا ايه في الشرايط اللي بتتنقل من مكان لمكان وكل الناس بيسمعوها ويشوفوها وينقلوها ويدوها لغيرهم ا ل ح ق ي ق ة اول ما بتطلع من اللسان مفيش ق و ة ترجعها سر غامض وبرضي القانون <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> ايوا يتقول عبد في يا الحميد صفنا ايه عشر محامين متطوعين وكلهم بنقول قضيه ف ش و ش ي ص ن ع منهم ربنا ا ل ح ي ا ة اول م ر ة يا عبد الحميد ما القاش نفسي قلقانه ولا خ ا ي ف ة ك ل ما بيلموا ش ر ا ي ط ويصدروها بيطلع اكثر منها زي ما تكون الارض بتطرح ش ر ا ي ط يا شرشب <تصفيق> وحدوتة العصفور ماشية في البلد زي <تصفيق> ايوة وعين البلد بتتكلم شفت ماشية الحريقة لسان النسر بسعرة بسقرة بسك الجرايط عنها كمان العنوان مصريان في زي في اجهزة الجرنم ده يخترعان ما هي ح ك ا ي ة لسان العصفور وعين النسر ولماذا قبض على صاحب لسان العصفور انشره نزلوا موضوع خالد بكل تفاصيله زي ما كتبوا بالظبط النائب العام لغى قرار الحظر اغلق المحضر في ساعته وتاريخه وقررنا نحن ماهر عبد المعبود رئيس ن ي ا ب ة ع ب د ي ن الافراج عن جميع المتهمين بلا ضمان نفسي أظهرت ما من يوم فرح الهام. ان شاء الله يا ماما صوتك من انا يعني ست يوم يا حيتمضح زي غريب ورايح يا حكايتها وايه اظهرت الاولاد ما الهام شاء الله ماما ظهرتش فرح صوتك تقصد الكل اقبالك انتو كمان احكاية عمي ايه ايه يا فوق اجل عرفها شو خير ل ماما تحكي لك على ان ا ا رايح الجورنال اسلم ل شاء غ ل ب ت ع ايه ماما فيه خير ان ش الله يابني يا بنت خ ل ت ك دايره عليها عريس كويس والظاهر ناويه توافق انسه ف و ق ي ة لسه بتفكري احنا اتفقنا من اول ما فتحتني انك ما تستعجلنيش صحيح بس انا لازم ارجع اسكندريه اجازه ح ت خ ر ص بكره كنت عايزه تشرب بمقابله والدك قبل م سافر مفيش ض ر و ر ة م ل ح ة انك ت ق ب ل ه ا ل م ر ة دي معلش اديني فرصه لاخر الاسبوع و لو ممكن يعني اطلبني بالتلفون يوم الخميس اهلا وسهلا احنا ك م ي ن ح ض ر ت ل خير حضرتك من و ز ا ر ة ا ل ص ن ا ع ة لا ولو اتكرمتم وسمعتوني للاخر حتعرفوا انا مين والاختراع بتاعكم في ظروف زي دي وبسبب حساسيتو للامن القومي مش ممكن نسمح ببيعه وتداوله ه وعشان ك د احنا حنشتري حقوقه منكم ويفضل في ا د ي ن ا نظير اي مبلغ تطلبوه تدعيني يا فوئيل انا فاهم ده من بدري ومتاكد ان اسماعيل هو كمان بيحبك مش باينه ابدا يا خ ي ر ل ا لا لا باين, باين, باين, باين, باين بس في حاجز جوه اسماعيل محدش قادر يتخطاه نمره واحد نمرة انا ي ن ل ا زناد انا ي د ك من حاولت بكل جهدي اهدم الحاجز ده لكن مفيش ف ا ي د ة وما بقاش عندي اي استعداد افرد في كرامتي وبجد بجد ب ق ى انا هديلي ت ف ر ص ة ا ليوم الخميس ل غ ا ي ة المعادله هايكلمني فيه حلمه سبروت عارف يا اخي ايه الاكتئاب اللي حطت عليه من ساعتها بذمتك يا خالد في واحد يجيله عرض زي ده يخليه نص مليونير في غمضه م م مش فهم و بالشكل طيب باستدار انت اصلك حاجة ساهمني ايه يا خالد ده عين بعدين اقرب بقى وبعدين بلفوز بلاش معاك حد دلوقتي ايه يا اخينا في ايه حالتين يو يا فوزي يا خلينا في اللي جايلك انت من كنت ما خلاص خلاص كلام تتكلم لك بقولك ل بنت ا خالتك واخبى لك بنت ا خالتك ع ا ي ز ا ن ا انا وانت ننزل اسكندريه ن س أ ل و ن ت ط ق ص على العريس العريس اللي متقدم لها ظروفه أ خ ل ا ق ه أ س ر ت <تصفيق> ه انا احنا مانا اخي ما تروح مش هي عليه زيت دي ايه تسأل تبعد وقت فات ولا سوفا الجوز عاجلة على بباعد الدخان عالجواز ما انت قدمتلها وراه فضلتك ده اي عين جاي تقولك الكلام ده الله الله الله عاصبي وملك والسباب ولا أصلك مش مش من كده عاصبي شايف نفسك يا صاحبي ده انت من جنابك. فاول دي نفسك انا انت فاول حترشق ومنحق منحقي بقى اقرب تدخلش ويددخل بصراحة مش انت حتموت من الغيره ة غ <تصفيق> لا لا انت ت ج ن ن ا ل غ ي ر ة مثل ا س و ا ك من س ا ع ة م ع ر ف ت ي ب ح ك ا ي ة العريس بقى يابني يا بلاش تخريف تنكر انك بتحبها ع ي ن ي في عينك كده ورد ع ل ي بصراحه ة يلا و ايوه احبه اخيرا لطقطقه ايه ده ا ن ت و مسجلين ي <تصفيق> لسان العصفور يا باش مهندس اللي عملته غ ي ر ك اتعمل فيك الف مبروك يا ولاد بينا يا ماما بينا بقى نخلي الجو يا ماما على ر أ ي ه ا ي ايوه يا س م ا ع ي ل ا ن ت و سجلتولي معاك دليل بصوتي ه ت ش ل ي ه طول العمر ه وبعدين من حق انا كمان يبقى معايا دليل بصوتك لسان العصفور معك اهو افتحه وسن ي اقولهاله لوحدي معك بحبك اوي يا س م ع ي وهكذا تنتهي حلقات لسان العصفور الشركه ل ي يعرف ما ع و ا ن ه الحق ما ينشأ اللي ينسى عرف ش بالتمثيل مصطفى هاشم أحمد خليل محمد محمود صلاح عفيفي عبد الوهاب الحديدي إيمان حمدي طارق إسماعيل سيد خافر المرسي صلاح طارق عفيفي الوهاب الحديدي خافر العباس أبو عبد سيد خليل محمود زكي عواطف عبد الفتاح مفيد ع ش و ر سعيد عبد العزيز جمال زغلول محمد عبد الله عبد العزيز عيسى احمد حجازي وعادل ا م ص ا ل ح عاد العمار عبده محتن س ي د احمد حامد كامل أ ل ف ي إ ب ر ا ه ي م رضا الدفراوي سيد عبد المنعم بطل بالا ولا ولا ولا سوء ومشي يويدا ا ل م ق د م ة و ا ل ن ه ا ي ة غناء ن ا د ي ة مصطفى شعب سيد حجاب موسيقى والحان دكتور جمال س ل ا م ة اسامة لسان العفور ساليف انور عكاسة اخراج يوسف ح ج اعد ز ي لكم هذه ا ل ق ه ر ة محمد مشعري